السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله وجميع وقاتكم بكل خير واهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة ومهمة في برنامج مصابيح الرسالة لأن المصباح الموجود معنا في حلقة هذا اليوم هو المصباح الأهم في قناة الرسالة وهو الدكتور طارق السودان مدير عام قناة الرسالة حياك الله دكتور طارق هلا هلا عبد الرحمن مرحباً فيكم فرصة حقيقي. طيبة والمشاهدين الكرام الله الله حقيقي. حقيقي. بس, بس تصليح لست المصباح الأهم <تصفيق> انا المصباح الأهم هو المشاهدين ثم الجمهور اللي تابعنا يعني هذا الأهم ناس ثم طبعا عندنا الممولين والفريق اللي يعمل احنا بس اللي بالصورة يعني. نعم المشاهدين <تصفيق> يعتبرونك المصباح الأهم. الله يحييكوا. الله, الله يسلمكم. دكتور طارق الحقيقة سيرة رائعة وعطرة لا نعلم من أين نبدأ ولا الله يحييك والله. ولا جل ذلك الحلقة اليوم بتكون يعني. ما تدري حنا. والله أنا ترى يعني العلم المشاهدين ما أدريش شنو نعوي علي. ولا ولا رضا يقول لي شنو المحاور ولا شيء يعني. فانا فأنا راح أتفاجأ مثلكم يعني. عندنا محاور عندنا صور كلما أطلعناك على دكتور فترة يا فضايح. <تصفيق> أثناء الحلقة. أيها كامل. دكتور نبدأ بالميلاد الف وتسعمائة وثلاثة وخمسين. ليش لازم تبدون في الفضايح بعد. لا. أنا دائما أقول عمري فوق الثلاثين. بس كم سنة فوق الثلاثين ما أقول الله يحييك. 1953 هجري ولا ميلادي. سنة دكتور. لا أنا سبعة سنة. سبعة نعم نعم. حياكم. بس صغرك بس دكتور. آه الله يحييك الله هذا ال ال ما يهمنا العمر النساء نعم. لديك من الأبناء ستة تقريبا دكتور. ما شاء الله الله يخليهم. أسعدنا فيهم. ماجستير ما شاء الله دكتوراه في هندسة البترول. كانت الدكتورة 1990 نعم. ما شاء الله دكتور خليني قبل ما أدخل في السيرة الذاتية نتحدث شوية عن رمضان مع الدكتور طارق السويدان نبدأ بجدولك اليومي في رمضان نمهد لدخوله لدخول الله يحييكم يحيي المشاهدين أنا... فرصة طيبة أن نكون معكم يعني أنا دائما سبحان الله يأتيني السؤال ليس فقط في رمضان وإنما أيضا في غير رمضان هي هي. ما هو جدولك اليومي ودائما عندي نفس الجواب أن بفضل الله ونعمة من الله أنه ما عندي جدول يومي آه عجيب متعة الحياة أن يكون لك في كل يوم جدول مختلف آه. آه. وأنا أقول لهم اللي عندهم جدول يومي في الغالب ليس دائما لكن في الغالب هم الموظفين اللي عندهم دوام من الساعة كذا للساعة كذا وروتين الحياة المعروف آه. آه. روتين الحياة ما في إبداع بينما لما تكون جدولك متغير طبعا يعني ليس معناها ما في تخطيط لكن جزء من التخطيط أنه ما يكون عندي روتين أنا أعشق الإبداع والجدول اليومي روتين والروتين يقتل الإبداع فأنا ضد و... هذا تماماً بعدين العفو يعني في شيء آخر يحكمنا إحنا من بين دورات من بين سفرات من بين برامج تلفزيون فليست ليست روتينية ايه. يعني كل مرة يعني اليوم مثلا عندي مقابلة العصر في الام بي سي معكم بالليل يوم آخر ما يكون عندي هالمقابلات فأكون فاضي ايه. فلكني أوزع عقتي يعني ايه. أنا أوخطط لوقتي في هذا من أسراري اللطيفة يمكن الناس على الشباب بالذات يستفيدون منها. أنا في كل سنة في شهر سبتمبر شهر تسعة، أيوة. أضع الجدول للسنة اللي بعدها يوم بيوم، ما شاء الله، كامل زين، أيه. وجزء منها يكون فترة للأهال، فترة للروحانيات، فترة للتأليف، فترة، فأوزع جدولي وأحاول وأسوي بالألوان عشان أحاول يكون متوازن يعني، جميل. فجزء منها أن ما يكون عندي جدول يومي، <تصفيق> الله،, <تصفيق> الله. آه دكتور. آه ما يتعلق بالإفطار أنت تفطر يعني سفرة واحدة أو سفرتين؟ والله يعتمد إذا عندي ضيوف ولا ما عندي ضيوف زين وإذا أنا مع الأهل الواحد ولا يعني أغلب الأوقات لا سفرة واحدة, واحدة. زين ونصلج جماعة مع ال أنا ما شاء الله عندنا ناس يعني ما شاء الله والبرامج الرمضانية اللي تحرص تتابعها في رمضان خاصة بعد المغرب يعني والله أنا طبعا يعني أتابع الابن الصالح أحمد شقيري سيباً. أشوفش عنده ما برنامج جميل وفي طرح لطيف برنامج مذكرات سائح لأخي الشيخ علي العمري يعني من البرامج الحقيقة المميزة. أنا بشكل عام أحرص إني أتابع برامج نجومنا في الرسالة بحيث إني يعني هذا جزء من شغلي مرة كنت قاعد وقاعد أقلب القنوات فمحمد لي ما عندك شغل يوم قلت له قاعد أشتغل <تصفيق> هذا شغلي يعني هذا أنا أشوف ما تقدمه الرسالة ما يقدمه المنافسون للرسالة لا لا. هذا جزء من شغلي أداء نجومنا زي هذا كله جزء من شغلي فيعني في أتابع معظم البرامج كلامحات. لكن في اشياء احرص على متابعتها شوية بالتفصيل جيب. حسب وقتي يعني. دكتور نبدأ باول صورة. <سؤال> ان شاء الله تخوف انت بعد رمضان يلا. <تصفيق> هذه الصورة الاولى دكتور. وانا عرف هي وين. أيه. ومتى كانت. وانت وين من هذه الصورة. وين هذه الصورة. وين تحت عليها الصورة هذه. <تصفيق> والله صدق ما ادري وين في هذه الصورة. لا. Contre. تقدر تقول لي انا وين والله نسيت صدق. أي هذه أنا اللي أي نعم أنا اللي واقف في النص الأخ أظن منذر قح الدكتور منذر قح وأنا اللي واقف على يمينها أظنها أنت الثالث وقف. من, الثالث من, من اليمين, اليمين من اليمين الواقفين هذه صورة يمكن عمرها أظن قريب من ثلاثين سنة ما شاء الله نعم <تصفيق> ووالأشخاص اللي حولك تذكرهم لا طبعا طبعاً أذكر الدكتور اللي جالس اللي لابس بدلة أخي الحبيبي الدكتور محمود رشدان من الأخوة الأعزاء جداً نسيت والله الباج ما اشوف يعني بشكل هي عمي هي عمي الدكتور إبراهيم مكي أبو زوجتي اللي هو ثالث من من اليسار تخيل بغيت تنسى هذا الدكتور المصيبه هذا اه مو في بس العفو لأن في انعكاس من النور على الشاشة هي هي فما فماني شايف 100% <تصفيق> لكن يعني طبعًا لو دققت ممكن أتذكر الباجين بس سامحني يعني. جاي. هن صورة هذه ما ديوان ضاعت عليها. في بعض الأشياء بعد, بعد ثانية. <تصفيق> شطار والله أحد أهني فريق الإعداد مالك وين اللي قتوا هذه. الله يحيكم دكتور. هذا شكلي وانا صغير. نسيتوني شكلي وانا صغير الله يحييك. دكتور طارق يعني لو دخلنا شوية كذا طارق كأب. إيه. يعني أنت الحقيقة رغم الكثرة يعني كثرة مشاغلك يعني ما شاء الله دكتور رئيس مجلس إدارة مجموعة الإبداع رئيس مجلس إدارة الإبداع الخليجي مدرب محترف في مجالات التنمية الشخصية والإدارة العامة وإيضا مدير عام قناة الرسالة ما شاء الله عضو في عدد من الجمعيات لك إصدارات مرئية إصدارات مكتوبة لله. أيضا أوه. يعني مساهمات صحفية وإنتاج يعني ما شاء الله يعني في ظل هذا الضغط الكبير جدا من الأعمال والإنجاز والإبداع ما شاء الله الدكتور طارق كأب يعني كم يعطي أسرته من الوقت هل يجد أو لا يجد والله طبعا هو جزء من تخطيطي يعني أني أخلي وقت للأسرة ويعني أنا يعني من الشهرين الماضيين كلهم ما عدا هالسفرة هذه اللي بدأت قبل يومين فقط شهرين ماضيين كل يوم أنا كنت مع الأسرة ما كنت آه. يعني لكن أنا حتى لما نكون مع عائلتنا الأسرة بفضل الله يعني الله يكرمني بزوجة صالحة ويعني مربية فاضلة وفي نفس الوقت إنسانة حركية دعوية ف فدايما عندنا مشاغل أحيانا مشاريع كل واحد الواحدة ندعم بعضنا وأحيانا مشاريع مشتركة. فكان في مخيم مثلا للفتيات هو ت... هي تدير مخيم قيادي للفتيات هذا كان بشهر ستة ميلادي وشاركت معهم فيه ثم في شهر سبعة سافرنا مع بعض إلى أكاديمية إعداد القادة في ماليزيا نعم. رجعنا مع بداية رمضان ففي فح... في خلال هذه البرامج أيضا الأهل الموجودين يشاركون أنا أولادي أكثرهم الآن في الخارج يدرسون فكل ما تجمعنا نحاولنا نتجمع لكن بس الشهادة لله يعني. لولا وجود أم محمد بقدرتها التربوية العالية يعني كنت أخشى على أسرتي لكن وجود يعني ما شاء الله هي أصلا تخصصها تربية وهي فعلا مربية ما شاء الله يعني أنا مشرف بأن أم محمد تكون سندي وبالموجهتي في يعني حتى أحيانًا أنا أخطئ في بعض القضايا هي تتدخل تقولي لا هذا غلط يعني فعندنا هذه العلاقة الحميمة يعني دوري أكثر يتمثل في المواقف يعني أنا أتدخل لما يكون في موقف سواء موقف يعني اجتماعي ولا موقف مهني ولا موقف تخطيطي تدخلاتي قليلة لكني أختارها في حينها لكن معظم الوقت الحقيقة ومعظم التربية تمت على يد أبو محمد اللي وأنا ذلك أنصح الشباب الحقيقة بعضهم يقول لك يا خلني خليني آخذ لي واحدة عادية وكذا وأنا ربيها على إيدي لا أنا ما أنصح بهذا صحيح. أنا أنصح بشدة أن الإنسان يختار واحدة تفهم في التربية وتستطيع أن تربي لها قيادات وليس يعني أبناء عاديين ويعني هذه شهادة من الله عز وجل مني لله أو للناس إن الذي رب أولادي هو زوجتي ولست أنا يعني دوري أنا جدا محدود والحمد لله أنا أتشرف أن كلهم خرجوا متميزين بفضل الله. الله. الله وكلهم خرجوا صالحين وهذه نتائج تربيتها الفاضل الله يحفظها آمين طبعا دكتور الحقيقة في كثير من اللقاءات اللي ارتقت فيها ناس ناجحين في الحياة نعم. والله يعني يكاد يكون في إجماع على أن الناس يعني كلهم يقولون والله أنا الوالد كان مشغول والدتي لها فضل عليه الله أنا بالشكل هذا يعني صحيح. شبه إجماع يعني عدد هائل من الناس بهذه الطريقة، صحيح. ففعلا يعني لما يحصل واحد الاختيار أيه. يرتاح في والله أنا الله يكرمني يعني لما قررت اتزوج كان عندي شرط واحد فقط يعني ما بحث لا عن مال ولا عن جمال ولا عن يعني نسب ولا كذا كنت شرط واحد أن تكون امرأة صالحة تهتم بالحركة والدعوة. والله كرمني بح أنني حصلت على هذا ومعها ال... النسب والجمال والفضل يعني فهذا من الله سبحانه وتعالى الحمد لله إذا الإنسان يعني صفة نية لله الله يعطيها ضعف أي والله نعم يعني. وهذا يتعلم من الأشياء اللي يعني أنا أشكر الله سبحانه وتعالى عليها ليل نهار أن أكرمني بهذه المرات صادم الحمد <تصفيق> لله أحسن <على> أسمع الشيخ <تصفيق> الشيخ عايز القرني لا قولة لطيفة يقول وراء رجل كل عضي عظيم... رجل عظيم امرأة وراء كل رجل فاشل امرأتان. أنا على فكرة مو أنا موحد. طيب والثلاث شو بيقول؟ آه كيف عادوا يروح فاهموا معه؟ أنا موحد لا أؤمن بالشرك. شوف صورة ثانية دكتور هذا هذه تخوفني الصورة لو خلاها وو <تصفيق> <تصفيق> هذه صورة لك في اسطنبول دكتور نعم. مع الأسرة إيه نعم ايه نعم هذه صورة مع أمي محمد الله يحفظها وأيضًا بناتي وأولادي مفقود منها ابني الأكبر محمد إيه هذه صورة في اسطنبول لما كنا أظن في أكاديمية إعداد القادة ما أدري أي واحدة ناس ثلاث سنوات كنا في أكاديمية اعداد القادة والله أكرمنا إن يعني يكون جزء من وقتنا أيضا للأسرة آه. فهم كلهم شاركوا في إعداد القادة ماشا. في كل برامجنا ماشا. فأخذوا التربية القيادية ماشا. بالإضافة للتربية يعني الأخلاقية والإيمانية وكذا ويعني طبعا عندنا ما شاء الله كلهم من اليسار هذا مؤيد ال الأصغر وهو يدرس حاليا في بريطانيا ثم ميسون ميسون الفيلسوفة تدرس فلسفة خلصت ماجستير في الفلسفة وتكمل إن شاء الله دكتورة وأيضا شاعرة ثم مهند مهند أخذ ماجستير في الاقتصاد ويكمل في دراسات الدبلوماسية اللي تحت الصغيرة هذه توهت خرجت مفاز كاتبة مبدعة يعني كتابتها راقية جدا أنا أعطيها الآن كتبي لتراجعها وتدققها لي. ما شاء ما هي, هي أشطر مني. أم محمد طبعا ما شاء الله يعني محمد في التربية. وهي ايضا لها برامج تلفزيونية وتدير شركات وكذا. منتهى اللي أنا ماسكها أقصى اليمين. منتهى متخصصة في الإدارة والآن قاعدة تأسس مجموعة من الشركات في هذا. وأنا اللي لابس القبعة. <تصفيق> أنتم تنتظرون تسليم جائزة لمنتهى دكتور؟ تسليم جائزة منتهى؟ كان أو ميسون عفوا آه الشاعر آه هو طبعا ما شاء الله هو الأولاد ما شاء الله من جوائز لجوائز خضر الله, الله من تربيتهم الله. محمد, محمد مش موجود في الصورة شكله هو <تصفيق> اللي كان يصور يمكن, عشان <تصفيق> ما هو <في> يمكن <تصفيق> الدكتور محمد أخذ الدكتوراه في الطب النفسي من كندا والآن الله. على وشك يأخذ الدكتوراه أيضا في الطب النفسي من أمريكا من الطباء النادرين اللي قدروا يجمعون البورد الأمريكي مع البورد الكندي ونحن متشرفين جدا محمد تم اختياره في كندا واحد من أفضل خمس أطباء نفسيين في كندا ما شاء الله. على ما الكنديين شاء الله. يعني ما شاء الله. فالحمد لله يعني هذا ما شاء الله. ميسون أيضا أخذت جائزة الشعر الأولى في الكويت وإحنا نناوين رشحه لجوائز أكثر وكل واحد فيهم ما شاء الله يعني مهند الآن <تصفيق> في جامعة تفتس في كلية اسمها فلتر فلتر في هذه السنة هي الأولى على العالم في تخصصها. ما شاء الله. الثانية هي هارفرد. ما شاء الله. فالحمد لله الله. يعني هذه الصورة دكتور <تصفيق> حبيبة القلب هذه هذه حفيدتي الأولى إيه. هذه لينا. بنت محمد سويدان. الآن و... عندنا حفيدة ثانية أخذتها دانا. وهما هل هاليومين هم في زيارة لنا وغدا يعني سيكون آخر يوم ثم سيغادروا آه. بعد غد هي في الصف الأول الابتدائي في ماشا. كندا. آه. لها يعني دائما للأحفاد سبحان الله وقع خاص. او طبعا طبعا الأحفاد لهم مزية خاصة حتى أكثر من الأولاد. سبحان الله. وهو أن محبتهم مثل محبة الأولاد. بس ما تحتاج دايبرز <تصفيق> <تصفيق> فأنا أقول لهم أولاد بدون مشاكل التعب على أهلهم غلاصة <تصفيق> الله يحييكم دكتور لو سألتك أنت تزوجت عمرك كم سنة تقريبا؟ أنا تزوجت عمري 23 سنة <تصفيق> 23 سنة أينا. ما شاء الله يعني سؤال يعني برضو خاص شوي أي. الدكتور طارق ماذا يعيبك كزوج؟ والله سألهم محمد جيبوها عندكم وسألوها والله شوف يعني طبعا عيوبي أنا كثيرة وأنا أعتقد الإنسان العاقل هو اللي يكون له جلسات مع نفسه يسجل عيوبه ويكتبها فأنا أكثر أذكر آخر مرة كتبت عيوبي كان عندي 32 عيب رئيسي غير العيوب الفرعية يعني زين أنا أشعر بذنب كبير الحقيقة آه آه تقصيري مع أم محمد بالذات وخاصة بوجود الأولاد في الخارج أعتقد إني أحتاج أقضي وقت أكثر مع أم محمد أحتاج اني أسمع لها يمكن أكثر أحتاج إن يعني يكون بيننا حوار مشترك في غير المشاريع يعني وهذه إن شاء الله يعني هي دائما تعتب علي وهذا حقها وأنا أشعر بالتقصير يعني أنا فعلا أعترف بالدم أمامها وما من الناس يعني أعتقد أن الواحد يعني لا أن يوازن بين عطاء للأمة وأيضا عطاء لدعوته وعطاء لأهله يعني المشكلة بس إنه يعني أنا شخصيا حجم المطلوب مني بسبب إني جمعت بين القضايا الإسلامية والقضايا الإدارية هذا الجمع نادر معظم الأخوة الدعات وكذا لا يحسن الإدارة ولا يحسن التطوير ولا التخطيط فصار علي مهمة خاصة وش وأنا أشعر الحقيقة بأنها صارت فرض عين وأني سأئثم إذا ما فعلتها وذلك قاعد دائما أرجوها وأط يعني أتودد إليها أن تحمليني زيادة لأن علي مهمة خاصة. لعلها تختلف عن غيري طبعا يعني. هذا لا يعفيني من الذنب لأنه ما في أعظم من الرسول صلى الله صلى عليه وسلم عليه وهو كان يدير دولة ويدير كل وما ذلك استطاع يتوازن صحيح. فلعل هذا عيبي الرئيسي أنه ما عندي هذا التوازن الكافي جيد أنا بعد الفاصل أسأل سؤال عشان تفكر فيه إلى بعد الفاصل دكتور. <تصفيق> يعني السلوكيات الموجودة في الدكتور طارق التي لا يأمل أن يراها في أبنائه بعد <تصفيق> الفاصل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كنوا معنا بعد هذا الفاصل <تصفيق> Oh أهلاً ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى وذكركم بضيف في هذا اللقاء الدكتور طارق السودان المدير العام لقناة الرسالة ويصح أن نقول المجدد في الإبداع يعني في <تصفيق> هذا الزمان هياك الله دكتور بقى أهلاً بقى وسهلاً بقى مرحباً. أه دكتور سألتك قبل الفاصل حول السلوكيات التي لا تأمل أن, أن تراها في أبنائك الموجودة لديك لا تأمل أن تراها في أبنائك سؤال صعب هذا سؤال سهل <تصفيق> يعني ما فكرت فيه بهذه الدرجة سابقا لكن آه. فورا تبادر إلى ذهني بعض الأشياء من هذه الأمور اني يمكن أعتبر نفسي مغامر إلى درجة التهور أحيانا آه. آه. يعني أنا الله سبحانه وتعالى خلق عندي شيء يعني نعمة ما أدري هو نعمة ولا ابتلاء أنا ما أخاف ما شاء الله فعلا سبحان الله ما أخاف لا من حكومات ولا من أمريكا ولا ما أخاف وهذا عدم الخوف أحيانا يوقعني في شيء من التهور يعني بعض الناس يفرملوني وهذا يعني أحيانا أستمع أحيانا ما أستمع فيوقعني هذا أحيانا في مشاكل أكثر من اللازم أعتقد أن عدم الخوف شيء جيد أن يتحول إلى التهور يمكن شيء سيء الشيء الثاني يمكن اللي ما أتمنى ينتقل لأولادي أن أنا إنسان عقلاني جدا وعندي عاطفة وعندي عاطفة يعني حقيقية لكني ما أظهرها وهذا عدم إظهارها يعني أحياناً بعض الناس يشعرون إن ما عندي عواطف يعني هذا ما هو يعني وجود العقل شيء جميل لكن لا تظهر عواطفك أعتقد أنه شيء سيء أتمنى ما ينتقل لأولادي أعتقد أن الإنسان بحاجة أحيانا لأن شوية يطلع. لازم آه. يظهر الإنسان عواطف أكثر يعني و... أعتقد هذا صحيح وبناء على, على, على هذا أنك يا دكتور يعني ترى أنك عقلاني أكثر من العاطفة أجل الدمعة برضو ما هي قريبة والله صدق قريبة سبحان <تصفيق> <الله>. <تصفيق> يعني, يعني في الأمور الروحانية دمعتي سبحان الله لما أشوف نجاحات إيه يعني في ختام أكاديمية القادة لما أشوف شباب يتنافسون ويطلع الأول لما أشوف أولادي نجحوا وأشوف أم محمد حققت بروز في مؤتمر من المؤتمرات سبحان الله ما أقدر أمسك دمعتي سبحان هنا. سبحان لكنها لا تظهر للناس أخفيها يعني <تصفيق> <تصفيق> سويها من تحت وتعت كذا <تصفيق> خلينا نجرب نشوف مقطع دكتور ونرجع نتحدث أيضاً مرة ترى مقطع وش مقطع لك والله تعب عاد عندك غير الصور مقاطع بعد هيا لا تفضل شوفنا مع بعض هيا كلا مرة واحد حديث لي بنقطة عجيبة جدا يقول كان في معرض لبيع المدفوعات <تصفيق> المحل الغريب فوجد مخ ياباني بعشر آلاف دولار بعدين وجد مخ أمريكي بخمستعشر ألف دولار بعدين وجد مخ ألماني بعشرين ألف دولار بعدين وجد مخ عربي مئة ألف دولار استغرب المخ العربي أغلى من كل المخوخ هذه كلها فنادى صاحب المحل قال لي يا أخي أنت متأكد الرقم هذا صح مئة ألف أخي بغلطانين قال لا الرقم صح قال غريب يعني المخ العربي أغلى من كل هذه البخوخ قال لي طبعا قال ليش قال غير مستعمل طبعا الحمد لله لان بدأ يستعمل يعني زي اللي يمكن شوية نكتة قديمة طبعا ما زال أمامنا مشوار طويل أن فعلا نستعمل عقولنا بالدرجة الكافية وأن الحكومات تستثمر البشر وفي عقول البشر ويمكن لهذا هو يمكن الموضوع الرئيسي اللي أنا أطرحه في برنامج رياح التغيير اللي بعد برنامجكم نعم. مباشرة إنه وكيف نستثمر الطاقة البشرية الهائلة اللي عندنا سنغافورة شنو عندهم لا بترول لا موارد لا كذا بلد صغير ما فيها إلا بشر وهي من الأوائل في كل المجالات تقريبا أنا أعتقد أنه فعلا يعني استثمار في البشر هو الأساس وأعتقد أنه ما زالت جزء كبير منها قائم يعني واحد من رئيساني قبل كم يوم قال لي يا أخي لو سقط النظام السوري يعني من الذي سيدير البلد قلت لأي لأ واحد من السوريين يديرها أحسن منهم <تصفيق> أقول ما شاء الله وكفاءات وكذا بعضها عن يهاجر ليش, ليش ما عندكم ثقة بالناس؟ الناس عندها هذه القدرات لكن لو أعطيناها فرصة وبالذات أطلقنا الحريات نعم. نعم. دكتور أنت أول ما رجعت من أمريكا في مقولة أنا كذا سمعناها لك أنت تقول إن يعني كان يعني على أساس أن النوم مبكر في نظام معين أنت عودت عليه في أمريكا وكذا فقالوا لك يعني ما ليش أنت الآن رجعت ولازم تتعود على جدولنا وعلى وضعنا فانت قلت لها لازم الكويت تتعود على, على جدولي وعلى وضعي <تصفيق> وعلى <تصفيق> وعلى <تصفيق> هي, هي, هي, هي مو قضية نوم واستيقاظ وكذا وإنما في بلادنا الناس متعودة على عدم الانتاجية عدم الفاعلية عدم المنطقية أحيانا عدم احترام الوقت إلى آخر فمعظم الناس لما يأتون من خاصة يأتون من الخارج أيامهم الأولى فيها حماس شديد ويا بيغير الدنيا حتى بعض الشباب اللي توه متخرج من الجامعة يعني أيضا عنده نفس الروح لكن مع مرور الأيام يبدأوا يتأقلموا ويصيروا جزء من هذا السستم النظام المتخلف أحيانا ففأذكر ان. لما رجعت وشفت هذا قلت والله بيني وبين نفسي لا أغير هذا الوضع لا يعني ليس فقط الكويت وإن شاء الله على مستوى الأمة يعني فمرت سنة فواحد من أصحاب المقربين قال لي ها تأقلمت مع الوضع في الكويت قلت لا إلى الآن هم ما تأقلموا معي يعني أنا الله أكرمني أني عندي أهداف رئيسية على مستوى سهل. الأمة أسهل. واللي عنده هدف رئيسي ونسأل الله الإخلاص أن يكون هذا بيننا وبين الله عز وجل أن الواحد ما يتنازل عن قيمه ما يتنازل عن أهدافه وإصرارنا هو الذي سيغير الناس الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فرد واحد وهذا الفرد عليه أفضل الصلاة والتسليم غير البشرية كلها إذا الإنسان عنده هدف وعنده قيم وأصر عليها سيتغير الناس فأنا أدعو الشباب ياكم أن تتنازلوا عن ما تؤمنوا به ياكم أن تسيروا مع التيار الغلط كونوا مؤثرين في الحق ولا تتأثر بالباطل أو بعدم الفاعلية دكتور يعني لا شك البدايات جدا صعبة ووالتأسيس يعني وجود الفكرة أمر سهل لكن وجودها على على حيز الامر الواقع هي الحقيقة يعني أمر شاق وصعب جدا بابا. وصح تستمتع عند في الأخير لما <تصفيق> تشوف هذه الثمرة مم. لكن أنا أبغىك تحدثني عن البدايات الصعبة نبغى يكون لنا الحقيقة أن نعطي الناس أمل أن أن فعلا لا لا تترددوا يعني ووومن على الدرب وصل يعني أنا الله كرمني إنه ساهمت في إنشاء أكثر من ثمانين مشروع من الصفر ما شاء الله بين شركات بين منظمات بين مدارس إلى آخره هناك أسرار لهذه المسألة وجيد إحنا ما يكون يعني حديثنا فقط اجتماعي وإنما أيضا في شيء من الفائدة المباشرة للشباب مبادئ أساسية بعد الاستعانة والإخلاص لله سبحانه وتعالى والدعاء المستمر لا تع... يعني أدل عليكم لكن اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى قبل وأثناء وبعد كل عمل لكن هناك أمور مساعدة بشكل كبير جدا أولا التخطيط كل ساعة تقضيها في التخطيط ستوفر لك أربع ساعات عند التنفيذ طيب فإذا خططوا صح وذلك الحمد لله يعني من بين الثمانين مشروع المشاريع الفاشلة كانت حوالي أربعة من الثمانين وتعلمت منها أكثر مما تعلمت من الستة وسبعين اللي نجحت إنسان يتعلم من الفشل أبعاب ما يتعلم من النجاح وعلى بكرة أي واحد يقول لك أنا لم أفشل قط لا تتعلم منه لأن هو هو لم يتعلم اللي دائما ناجح مع عمره فشل بعم ما تعلم هو فهذا معنى الثاني لا تخافوا من الفشل الفشل مسألة طبيعية جداً في الحياة وجزء من التغيير وجزء من التدرب وجزء من التعلم ومتى متى يفشل الإنسان يفشل الإنسان عندما يتوقف عن المحاولة لكن كون أني حاولت وهالمحاولة هذه فشلت ليست نهاية الدنيا سأحاول بس بطريقة أخرى وهذا المعنى الثالث أن استمروا في المحاولة لكن غيروا في كل مرة إذا استعملت نفس الأمور بنفس الطريقة لا تتوقع نتائج مختلفة ستأتيك نفس النتائج فاستعملوا الإبداع الأمر الرابع وهذا ما تعلمته في الحياة كنت في السابق مشاريع الأولى أسويها الوحدي وذلك انتاجية كانت ضعيفة انتاجية محدودة الآن ما أسوي أي مشروع وحدي يعني العفو حتى لما ألف كتاب في فريق يشتغل معي لا. لما أسس مؤسسة في فريق يشتغل معي أعملوا عمل جماعي وأنسبوا الفضل لأهل الفضل يعني برنامج رياح التغيير أنا الذي أقدم هذا البرنامج صحيح أنا صاحب فكرته لكن الباقي الشغل الإعداد الإحصائيات فريق ضخم يشتغل معي في هذا الآن وصلت إلى مرحلة بفضل الله أن ما أخاف من الفشل وعندي فريق يعمل معي في كل شيء هذه المعادلة مع تخطيط عميق هي التي تخلي الإنسان ينتج بشكل كبير فاحفظوا هذه جميل. استعانة بالله تخطيط لا تخافوا من الفشل غيروا وأبدعوا باستمرار واستعينوا بفريق وأترك الباقي لله دكتور في مقولة لغاندي خليني أقول لك عليها أي. إلى أي مدى أنت شفتها في حياتك أو عشت هذه المقولة غاندي حينما سألوا عن النجاحه م. والمراحل اللي مر فيها قال يتجاهلونك ثم يحاربونك يتجاهلونك ثم ينتقدونك ثم يحاربونك ثم تنجح <تصفيق> طيب نحن ندرس هذا يعني جيدة لإضافة هذه النظيفة على ما ندرسه في علم التغيير في علم التغيير لما إنسان يطرح فكرة جديدة في البداية ما يكون لها انتباه فيتجاهلونك هذا صحيح ثم تحس بوحده لأنه ما في أحد جاد معاك ما في أحد تحاورة محاورة حقيقية ويمكن هذا نضيفها أن يتجاهلونك ثم تشعر بوحده نعم. <تصفيق> ثم لما يروا الناس أنك مصر عليها يبدأ النقد ويبدأ الهجوم وهذا صحيح ثم بعد ذلك تتحول إلى معركة تتحول إلى حرب معظم الذين يحاولوا أن يطرحوا مشاريع أو يغيروا أو يصلحوا يستسلموا في هذه المراحل لكن الذي يصر ماذا يحدث بعدها يحدث بعدها ليس انتصار فوري زين ممكن نختلف شوية مع غاندي في هذه المسألة بعد فترة الحرب تأتي فترة هدنة زين فترة الهدنة هذه هي مراقبة من الطرف الآخر ويشوف هل أنت يعني راح تستسلم ولا مصير ولا كذا ثم تأتي مرحلة أخرى أيضا لم يذكرها غاندي وهي فترة المساومة آها تنازل عن كذا ونعطي كذا يعني فهذه تأتي في هذه ثم بعد ذلك تأتي فترة أو مرحلة نسميها فترة التجربة خلينا نجرب إيش عنده هذا آنا إذا وجدوا أن المغير هذا أو الذي يطرح مشروع تغييري عنده شيء حلو عندها ممكن ينضموا إليك فهي هي أوسع شوية مما جاي. ذكره عندي. لكن هذه رسالة دكتور لجميع الأخوان الخوات. الشباب يعني. الشباب اللي يبغى يبدأ ولكن يخاف الناس ينتقدونه يخاف الناس يهاجمونه ما ينفع إنك تكون حساس. شوف من من اللي من الذي لا ينتقده الناس ولا يهاجمونه؟ نعم. الذي لا يطرح أي رأي جديد. صحيح. اللي يطرح ما يطلبه المستمعون. لا. أذكر لما. لما سمو ال صعب سمو الملك الأمير واليد شرفني بتولي قناة الرسالة هو واحد من أعز أصحابي جاني قال لي أنت تدري إيش قاعد تسوي أنت ماسك منبر إعلامي رئيسي وعندك أنت أفكارك هذه سيهاجمونك قلت لا أدري قال ستخسر قلت لا سأخسر ميتين ألف وأربعة وعشرين مليون <تصفيق> هي فلسفة الذي لا يريد أن يخسر أبدا ما يستطيع يربح صح. وفي التجارة كلما زادت المخاطر زادت احتمالات الأرباح الضخمة وأيضا الخسائر الضخمة صحيح. الذي لا يغامر لا يربح أرباح كبيرة فالذي يريد السلامة والأمن ويرضاء كل الناس هذا لا يغير لا. ولذلك يعني طبيعي جدا خص أنا طرحت آراءي في هذه الثورات مثلا لا. واللي قاعد يتابع يعني حصلت سب يمكن ما حصلت في كلها لكني كنت متوقع هذا السب والسب يأتي من من من ممن هو يؤيد هذه الأنظمة الاستبدادية أو تابع لها أو جاهل بحقيقتها في كل الأحوال هؤلاء هم الذين يحتاجوا أن يتغيروا ف... فالسب والشتيمة عندما تأتي ال... ال... هذه من ناقص فهي الشهادة بال... بشيء ك... من الكمال ف... فما ي... ما يزعجني هذا جميل أنا برضه أطلع فاصل دكتور وإن شاء الله, الله نستكمل كونوا معنا بعد هذا الفاصل Oh. أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى وكرروا وأذكروا حضراتكم بظيفه في هذا اللقاء هو الدكتور طارق السودان حياك الله دكتور طارق حياك الله أهلا وسهلا فيك الله يحفظك دكتور ما شاء الله رئيس مجلس إدارة أكثر من سبع شركات في نفس الوقت نعم بس أنا أسمع كل واحدة قاعد <تصفيق> يديرها ناس ما شاء الله أكفاء أمر وسلم عليهم بس <تصفيق> لكن يعني أكيد دكتور الحقيقة هي تأخذ وقتك وجهدك وأكيد يعني هؤلاء الأشخاص هم يرجعون لك دائما في كثير من بالذات الاستراتيجيات لا لا وهذا معادلة مهمة جدا أيوة لما في فلسفة في, في الانتقال من الإدارة إلى القيادة في السنة الأولى أتعب تعب شديد في تأسيس أي عمل أيوة أمارس إدارة وأمارس قيادة وأمارس وأدير المال وأضع اللوائح وأضع الخطة مع فريق لكن أنا الليدور الرئيسي في السنة اللي بعدها أخفف الإدارة وأبحث من بينهم عن من يصلح أن يمسك هذا المشروع في السنة الثالثة في الغالب يكون في مدير تنفيذي هو الذي يدير المشروع آه. أنا أتولى القيادة وليس الإدارة والقيادة هو التركيز على ست أمور على, على التخطيط والإبداع الإتيام بجديد نعم. وعلى العلاقات الرئيسية وعلى التطوير والتدريب وعلى حل المشكلات التي يعجزوا عنها وأخيراً على التقدير فأنا ركز على هذه والقضية المالية الرئيسية ظل بإيدي لا. بعد ذلك ارتاح لا. فلذلك يعني بعض الشركات العفو يعني صار يمكن شهرين ثلاثة شهور ما نز... ما دخلتها لا. ان اتفقنا على الخطوة واتفقنا على الميزانية واتفقنا على بعض الإبداعات الرئيسية خلاص هم يديروا يعني زين عندي ناس أثق فيهم الثقة يجب أن تكون لسجاهين أطلب منهم أن يثقوا فيها لكن أنا ايضا أثق فيهم فهذه المعادلة هي التي تجعل الإنسان يستطيع أن يدير مشاريع كثيرة دكتور متى يمكن أن يوافق الدكتور طارق السودان على أن يترأس مجلس إدارة شركة؟ عندي معايير واضحة جدا م. أنا لا أقبل الدخول في أي مشاريع غير فكرية عجيب نعم يعني أنا عندي هدف رئيسي في الحياة بعض الناس يقول داخل أنت بكل كل شيء لا أنا مو داخل في كل شيء أنا عندي هدف رئيسي واحد وهو نشر فكر ينهض بالأمة يا سلام. هذه الفلسفة هذه المعادلة ينبني عليها فورا أي قضية لا تتعلق بنشر الفكر النهضوي ما أدخل فيها م. وذلك أنا ما أدخل في أعمال خيرية ولا إغاثية لأن ليست فكر ينهض بالأمة م. هذا إطفاء حرائق مهمة لكن ليس دوري ما عندي شركة في البيتزا ولا خشب ولا <تصفيق> ليست فكر في واحد من التجار هنا في الرياض عرض علي مشروع كبير في الطاقة آه. قال لي أنا واحد يفهم في الطاقة وانت مهندس بترول ويفهم في الإدارة وانت عندك شيء هذا وأثق فيه قلت له مشكور على الثقة لكن اعتذرت أن المشروع رغم أنه مشروع ضخم جدا لكن ليس فكرا فأنا ما أدخل هذا معياري الرئيسي أني ما أدخل في مشروع ليس له علاقة بالفكر جميل في لحظة صعبة دكتور ما نسيتها إلى هذا الوقت يعني مرت عليك في في فترات حياتك شيء كثير جدا أصعبها <تصفيق> يعني أنا طورت في في بحث الدكتوراه أخذ معي عشر سنوات أه. وطبعا السبب الرئيسي كان هو انشغالي الحمد لله بالعمل الدعوي في أمريكا وكنت أسافر تقريبا كل أسبوع ومحمد زهر الله خير كانت صابرة علي وهي ضحت دراستها وكان عندها فرصة وكذا عشان ستتولى الأولاد لكني أنا ما راعيت هذا يعني انشغلت انشغال شديد في الدعوة والحركة والعمل والمسجد وال... فتأخرت تأخرت أصلاً. فوصلت إلى مرحلة خلاص مليت ووصلت إلى مرحلة إنه البحث مو راضي يمشي أيضا فبيتق... يعني تقريبا استسلمت فأذكر إني ليلة من الليالي كذا كانت أم محمد نائمة وأنا قاعد أفكر يعني بعدين بعدين قلت خلاص خليني أترك الدكتوراة أوه. وأرجع الكويت وخلاص ننشغل بأمور أخرى يعني فلما صار الصباح وقعت مع أم محمد قلت لها أستاذة بوتينا يعني دائما هي أنا أعتبرها ليست فقط زوجة ويعني شقيقة الروح وإنما أيضا أعتبرها مستشارة شخصية وصديقة عزيزة يعني ف... فاستشر صديقتي العزيزة <تصفيق> أم محمد قلت لها والله أنا يعني خلاص شكلي إني راح أوقف دراسة و... وارجع وكانت لحظة صعبة جدا يعني زين؟ يعني بعد سنينها صدق يعني أنا شهادة لله لولا موقفها الحازم لا ما ترجع كان فعلا تركت الدراسة ورجعت بدون أوه. شهادة الدكتوراه فلا شك هذا كان موقف صعب جدا على نفسي وفي مواقف أخرى يعني <تصفيق> طيب جميل ودنا نشوف صورة ونغير مجرى الحال الله يستر <تصفيق> <والغير مجرأ الحياة. تصفيق> أيضا خلونا نشوف مع بعض <تصفيق> هذا لوك جميل هذا <تصفيق> لا هذه الصورة لها قصة <تصفيق> قصتها ان احنا كنا في اكاديمية القادة شهر الفاضي ايه. في ماليزيا م. وكنا ننتقل من منطقة لمنطقة والسفر كان حوالي سبعة وثمان ساعات نعم. فطبعا بالثوب وكذا ما يصلح يعني فكنت لابس ملابس هذه وما اخذ راحتي على الشباب ووصلنا وكان عندي فوراً بعد وصولنا بحوالي ساعة وشوية محاضرة. شنطتي ما وصلت. زين. <تصفيق> وملابسي ما هي موجودة أو نسيت يعني ما كانت يعني جاهزة للكوي ولا كذا. فما كان عندي خيار إلا أني أسوي المحاضرة بهذا. وبعدين يعني أن في ال إحنا عادةً الأكاديميات نصورها تلفزيونية. عشان نبيعها. في أكاديمية رابعة قررنا أن ما نصور. <تصفيق> ونشوف تجربة أخ فاكننا نأخذ راحتنا ونلبس ما نشاء ونلعب مع الشباب ويعني فاا فأ... الله يسامحهم التقطت صورة وانا قاعد كانت صورة في محاضرة ما نسيت إيش بس كانت احدى المحاضرات في أكاديمية القادة بس نيو لوك يعني شوي مختلف <تصفيق> من هو مساعدك الخاص دكتور في أكاديمية إعداد القادة لا أكاديمية إعداد القادة بس عشان تكون الصورة واضحة أنا فيها محاضر الإدارة هي بيد الأستاذ أبوتين هي صاحبة الفكرة وهي مديرة الأكاديمية وصاحبة القرارات الرئيسية فيها ما شاء الله. يعني. أنا المساعد لها ما شاء <تصفيق> وليس العكس أي. فأنا كمحاضر يعني لي دور رئيسي في المحاضرات في الأكاديمية لكن الدور الرئيسي في الإدارة هي الأستاذ يعني في المحاضرات الأخ هاني المناعي شاب سعودي عايش معنا في الكويت هو مساعد الشخصي في إعداد الإحصاءات والأرقام والتحضير له في كان بعض الشباب يساهموا معي في إعداد وكذا يعني فهؤلاء هم الرئيسيين الحقيقة لكن كإدارة الأكاديمية هي الاستاذبوتين الحقيقة الآن دكتور يعني هذا الأكاديمية إعداد القادة أنا أبغى, أبغى الدكتور طارق يقول لي يعني هل فعلا نحن وجدنا قادة هل فعلا مستقبل مشرق هل فعلا يعني نسبة النجاح اللي يتوقع اللي حققه إعداد القادة في كبذرة في المجتمعات نعم أول شيء هي لها معادلات المعادلة الأولى كم نحتاج من القادة نعم هل كل الناس لازم يصيرون قادة لا. <تصفيق> من يصير تابع بعدين <تصفيق> اللي نحتاجه فقط 2% من أي مجتمع فقط هذا يشمل القيادات العامة والقيادات التخصصية نعم. يعني يشمل القيادات سياسية عسكرية وكذا ويشمل قيادات التعليم وقيادات الصحة والإعلام والفكر إلى آخر في بعض المجالات تحتاج عداد شوية أكبر في بعض المجالات مثلا القيادات الفكرية كم مفكر نحتاج نعم. ما نحتاج أكثر من 2% من الـ 2% يكونوا مفكرين كل الناس بيصير مفكرة صح. فنحتاج احنا عداد قليلة جدا هذه المعادلة هي التي وراء أكاديمية أعداد القادة احنا أنا وأم محمد دائما عندنا مشاريع مشتركة يعني وبعدين نبلورها بما يخدم الأمة بفضل الله فأنا أدير مركز اسمه الرواد لأعداد القادة في الكويت وهي تدير مركز اسمه مركز لأعداد القيادة للفتيات مركز مرتقة مركز التدريب القيادي للفتيات فاختصروها في مرتقة والمركزين الحمد لله مراكز ما فيها أعداد كبيرة ما نريد أعداد كبيرة احنا نريد عدد قليل ننتقيه انتقاء وندربه فلما نجحت التجربة وبدأت كثير من الناس يعني يطالبوننا أن نفتح عندهم وكذا وما ما نجحت أن نفتح في أماكن أخرى فصارت جاءتني بفكرة قالت شرائك محمد نسوي أكاديمية لإعداد القادة في الصيف ونجيب الناس عندنا في دورة مكثفة في الصيف وفعلا رتبناها واجهتنا مشكلتين أن نسويها في الكويت م. المشكلة الأولى كانت الحر الشديد هذا أقول لهم أنا في شيخ من لبنان زار الكويت أول مرة يزور الكويت في الصيف مسكين احنا الحرارة عندنا شيء خيالي شيء لا يطاق يعني فمسكين شاف حر ما شافه بحياته جاي من لبنان الجميلة <تصفيق> والحلوة ففي الخطوة شي يقول يقول ابشرك يا اهل الكويت لن تدخلوا النار دخلتها بالدنيا خلاص هذه كان مشكلة مشكلة الثانية ان احنا نريد أن ندرب الشباب العربي من كل الجنسيات وإحنا الحمد لله ما عندنا أي حساسية فجبنا شباب من العراق وجبنا شباب من فلسطين 48 ومن يعني من كل البلاد جبنا في الأكاديمية الأخيرة هذه ماليزيا كان المشاركين من 27 دولة في العالم فبدينا نبحث عن دول عربية ممكن يدخلونها كل هذه الجنسيات ما لقينا الكويت ما تعطيهم فيزا السعودية ما تعطي كل هذه الجنسية صح. وجدنا بلدين يعطون فيزا لكل العرب ليبيا وسوريا و... بس وجدنا أن الدخول مضمون والخروج غير مضمون <تصفيق> <تصفيق> فقلنا خلينا نروح تركيا فرنا تركيا ثلاث سنوات بعدين احنا كإدارة ملينا قلنا خلينا نغير انتقلنا إلى ماليزيا فهذه صح. هي الفكرة بس الفكرة الشهادة لله هي فكرة الأستاذ أبو ثينة أنت تقول دكتور إن الذين يغيرون الأمم هم اثنين فقط في اثنين في فقط من البشر وأناتهم تهمني هذه القلة وجدتهم أه لا, أه لا. <تصفيق> كم وجدتهم؟ يعني أعتقد أننا طبعا لما أقول وجدتهم أو يعني لثنين بالمئة يعني أتكلم أنت أم ألف مليون وإذا أخذنا العرب نتكلم فوق ثلاثمائة مليون فاثنين بالمئة أنت تتكلم عن ستة مليون آه صحيح. زين؟ فأنا ما دربت ستة مليون ولا أطمح أني أدرب ستة مليون هذا أنا سأدرب جزء وفي مدربين آخرين وفي مصلحين وفي مبادرات هذا ليس جهد فردي هذا جهد أمة في النهاية الله يكرمنا أننا حاولنا نعمل بعض الأشياء فتحنا بعض المجالات الشباب اللي دربناهم هم اللي مطلوب أن يفتحوا أشياء أخرى إذا تسألني كم وصلنا من الاثنين بالمئة في تقديري إحنا فوق الواحد بالمئة شوية جيد جيد زين؟ فمن تقدمين نعم ما شاء الله. يعني يعني يعني هذه جهود مو... ليسنا نحن اللي بدأناها في مصلحين كبار وناس عندهم تضحيات عظيمة سبقونا في الدعوة ومنهم من يعني قضى نحبة ومنهم من ينتظر هؤلاء يعني ربنا اغفر لنا والاخواننا الذين سبقونا بالإيمان نحن جزء من, من سلسلة نحن لسنا الذين بدأناها نحن لسنا نهايتها نحن حلقة في هذه السلسلة التي بدأت الصحوة الإسلامية وتريد أن تغير الأمة نحن نعتبر نفسنا حلقة لسنا البداية ولسنا النهاية وإنما جزء استلمنا الرأية ممن قبلنا ونريد أن نعطيها للي وراءنا لعلهم يساهموا في فينا هذا جميل برضه بنشوف صورة <تصفيق> أخيرة <تصفيق> أخيرة زين هذه حفيدتي الثاني أنا عندي حفيدتين <تصفيق> فقط كلاهما من ابني محمد, محمد. ومحمد زوجته مريم بغدادي أيوة فتاة أيوة. سعودية زين وعندي مهند أيضا أخذ أختها نور بغدادي أيضاً فاحنا متشرفين بالنسب الكريم الله. مع عائلة آل بغدادي وافتاح في جدة. دانا هي حفيدتنا الثانية ولدت الله. في شهر أربعة قبل ثلاث شهور فقط فهذه صورتي معها يعني صورة تعبر عن ابتسامة أنا... يقولون <تصفيق> <تصفيق> ما عز من الولد إلا ولد الولد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أيوه الله. تصفيق> فبالتأكيد لهم محبة خاصة آه، يعني دكتورة حيقول الحلقة انتهت مع الأسف <تصفيق> والبرنامج اللي بعد برنامجنا برنامج في... هل تملك القرار أنك تلغيه ونكمل ما في مشكلة لا يعني الناس قاعد يساعد معنا رياح التغيير فلعلنا ننوع ونكون مع غدا إن شاء, إن شاء الله, الله في ما هذا الحديث؟ بدنا الله إحنا بكرة برضه عندنا صور إضافية أوه. وعندنا محاولة أنا إضافية. والله خايف من صورك <تصفيق> <تصفيق> بس جيد هذا التنويع بين ده. الشيء الاجتماعي والشيء الفكري ولعل الله سبحانه وتعالى ينفع فينا بالحالتين أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وأنا أك وأدائك جميل وحوارك لطيف وإن شاء الله الجمهور <تصفيق> أيضا استفاد واستمتع الله يحفظ شكرا جزيلا الشكر موصول لكم يليخ ولا حوادث في الغد بدنا الله تعالى في الجزء الثاني من حلقة مع الدكتور طارق السويدان إلى الملتقى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.